فمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع سجايرات وجنات من أعلاف وزرع ونخيل وزرع ونخيل صلوان وغير صلوان يسقى بماء ها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وإن تعجب فعجب قولهم أ إذا كنّا ترابا أ ما لفي خلق جديد؟ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأقل في أعمقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد.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 بكل شديد العقاب ويقول الذين كفروا له لا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد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 لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. إلية بلغفاه وما هو بباله.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 قول الله قل أفَتَّخَذْتُم مِّدُونَهِ أُولِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَفْوُسِهِمْ نَفْعَهُ وَلَا ضَرَّةٌ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار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 وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومسله معه لفتدوه إلّا إِكَّ لَهُمْ سُوءُ الحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةٌ وَأَنْفَقُوا مِنَّهِ ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الذار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبان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 ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموت بل لله الأمر جميعا.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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنْ مَا نُرِيَ نَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ